الدين على بصيره وعلى علم وعلى نية صالحة فيجعل الله على أيديهم الخير الكثير تعلمون ما يبذله النصارى من الإرساليات وإنفاق الأموال ولكن لا أثر لدعوتهم ومن دخل في دينهم لا يلبث إلى أن يتركه لأنه لا يجد فيه لأنه ليس الدين الصحيح إنما هو دين مزير فإذا دخل فيه من دخل ورأى ما فيه رفضه وتركه أما هذا الدين الإسلام إنه إذا دخل في القلوب فإنه قلّ إذا دخل في القلوب دخولاً صحيحاً فلن يرتد صاحبه أبداً إنما يرتد من كان إيمانه ضعيفاً أو أن العلم لم يتمكن من قلبه ولهذا تجدون هذا الدين يدخل القارات ويدخل الناس فيه بدون دعوة وبدون إنما رغبة إذا سمعوا هذا القرآن ورأوا هذا الدين دخلوا فيه رغبة ومحبة فهو بنفسه ينتشر فكيف إذا كان له دعاة وحملة هذا الدين بنفسه ينتشر لصفاء مصادره وصحة مبانيه ينتشر أما دين اليهود والنصارى فإنه لا يقبل إلا طمعاً في الدنيا أو في ما يبذل من الأموال ثم لا يدخل إلى القلوب رغم ما ينفقون فيه ويتعبون فيه فهذا الدين هو بنفسه ينتشر هو بنفسه يدخل القلوب فكيف إذا حمله أهله حملا صحيحا وبلغوه للناس على وجهه الصحيح فإنه كما حصل في صدر هذه الأمة بلغ المشارق والمغارب وسقطت أمامه الدول الكبرى دولة الروم ودولة الفرس سقطت تحت راية هذا الدين الذي حمله رجال صدق ما عاهد الله عليه رهبان بالليل, رهبان بالليل بالقيام والركوع والسجود والتهجد وفرسان في النهار الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله لا طمعا في مال ولا طمعا في ولاية وإنما لإعلاء كلمة الله عز وجل فحصل ما حصل من انتشار هذا الدين في المشارق والمغارب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما في قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهداء بالهداء ودين الحق الهداء هو العمل الصالح ودين الحق هو العلم النافع فالله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم العمل الصالح والعلم النافع فانتشر هذا الانتشار ولله الحمد يقاومه الكفار الآن ويصارعونه ولكن سيتغلب بإذن الله إذا وجد حملة يحملونه حملا صحيحا فلن يقف في وجهه أحد والمسلمون باقون ولله الحمد لكن يحتاجون إلى التعلم تعلم العلم الصحيح ونشر العلم الصحيح يدعو إلى الله على بصيرة ويدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن لا أحب أن أطيل عليكم أكثر من هذا ولكن أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على بصيرة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم وسلم جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ على ما تفضلتم به وأفضتم من هذا الحديث المهم والمتعلق برسالة هذه الجامعة وبأهدافها التي من أجلها أنشئت وبنيت ولله الحمد والمنة استميحكم عذراً سماحة الشيخ في عرض بعض الأسئلة التي وردت من أبنائكم الطلاب السؤال الأول يقول بعض الطلاب ممن هيأ الله له الفرصة في الدراسة في هذه الجامعة المباركة تأتيه الدعوات فتزين له الخروج إلى بعض الدول التي فيها الاقتتال ومواطن الصراع فيدع العلم ويدع هذه المنحة والفرصة المباركة سواء من أبراء هذه البلاد الذين حظوا بالقبول في هذه الجامعة أو من طلاب المنح الذين يفيدون إلى هذه الجامعة فما توجيهكم رأاكم الله من سنحت له الفرصة بالقبول في دور العلم لأن العلم هو الأساس للجهاد ولغيره فتعلموا أولا واحمدوا الله على هذه الفرصة المتاحة ولا تضيعها والجهاد إذا لم يكن على علم وعلى بصيرة فإنه لن يثمر ما إذا كان جهادا على علم وعلى بصيرة مبنيا على الجهاد المذكور في القرآن والجهاد الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فسينجح بإذن الله إما بالانتصار وإما بالشهادة في سبيل الله عز وجل المهم لا بد يكون الجهاد مرشدا بالعلم النافع أما جهاد بدون علم فإنه لن يجدي شيئا إلا العكس نعم وهذا ساعني يقول أرجو منكم كلمة توجيهية للطلاب في نبذ الحزبية ومخاطرها على الفرد والأمة الإسلامية قال الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الفرق عذاب قال جل وعلا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا أنتم إخوان أنتم مسلمون المسلمون كالجسد الواحد كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وكالبنيا على بعض علينا أن نجتمع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وهذه الغمة التي ورد ذكرها في هذا السؤال لن تزول إلا بالعلم تعلموا أولا تعلموا وستزول هذه الغمة التي هي الانقسامات والحزبيات المسلمون حزب واحد جماعة واحدة الامتثال بأوامره وترك ما نهى عنه لشأن المسلمين ومما نهى الله عنه تفرق ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أنتم جاءتكم البينات تنهى عن التفرق والتنازع تأمر بالاجتماع حل الحق نعم إذا كان عند الإنسان خطأ فإنه ينبه عليه ويناصح ويجب عليها أن يرجع إلى الصواب تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله والرسول ما نبقى على تنازعنا وكل يضل للآخر وكل يبدع الآخر أو يكفر الآخر هذا يهلك الأمة ويسلط عليها الأعداء فعليكم أن تتركوا هذه الأمور نعم نقول يحصل اختلاف يحصل لكن يحسم بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم جعل الله عندنا الحل ولله الحمد لهذا النزاع وهذا الاختلاف بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتعصب أحد لرأيه أو رأي فلان وعلان إنما يتعصب للحق ويدور مع الحق أينما دار وهدفنا كلنا ولله الحمد هو الحق فإذا أخطأنا طريقه نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والمخطي منا يرجع إلى الصواب مع النصيحة ومع المحبة ومع الحرص على كف النزاع بين المسلمين نعم وهذا سائل يقول لقد من الله على هذه البلاد بالعقيدة السلفية تدريسا ودعوة فما هو السبب الذي جعل بعض شبابنا ينحرف عن هذه العقيدة رغم تعليم الدولة له بالمنهج الحق <تصفيق> أنت تعلم أنه دعاة الضلال موجودون والشيطان شياطين الإنس والجن يريدونهم هذا شيء موجود وجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من ينزعي للشر ويريد ان يفرق المسلمين ولكن المسلمين لما كان مصدرهم كتاب الله وسنه وكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم زال ما بينهم من الخلاف والشقاق نعم وهذا يقول ما المنهجية الصحيحة لتلقي العلم والانتفاع به والاستدلال به وما الطريقة المثلى في الرد على أهل الأهواء والبدع والمخالفات طريقة الصحيحة ولله الحمد في هذه الجامعات الإسلامية لأنها جامعات أنشئت على كتاب الله وسنة رسوله وبنية صالحة ومقصد النبيل واختيرت لها الكتب والمناهج الصحيحة واختير لها المدرسون الأكفياء فهي مهيئة لمن يريد التعلم الصحيح وهذه نعمة من الله عز وجل أتيحت لكم فاغتنموها نعم يقول في بلادنا إذا بدأنا بالدعوة إلى التوحيد والسنة والتحذين من الشرك والبدع نقابل بالتنفير منا والناس لا تقبل دعوتنا فهل يجوز لنا أن نبدأ الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة والمعاملة الحسنة حتى يطمئن الناس إلينا ثم ندعوهم إلى التوحيد والسنة هذا شيء معروف أن, أن الدعوة إلى الله يقوم ضدها الأشقية وينفرون منها قال الله جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه حكمة من الله لأجل أن يتبين الحق من الباطل ويوجد الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله لو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون اتركهم لا تبتأس بما كانوا يعملون استمر في نشر الخير والدعوة إلى الله وستحصل الغلبة للحق بإذن الله وأما ما أشار إليه السائل من أن هناك من يغاد دعوتهم إذا ذهبوا إلى بلاد يمونك من يغاد دعوتهم نعم هذا موجود حتى حصل هذا مع الرسل صلوة الله سلامه عليه كما سمعتم في الآية ولكن عليكم بالصبر والاستمرار وعدم الياس وعليكم بإيصال الخير إلى الناس بالطرق التي ترغب الناس ولا تنفرهم على طريقة ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن أنت لن تجد الطريق أمامك كما يقولون مفروشا بالورود بل ستجد في طريقك الشوك والحفر ولكن عليك بالصبر عليك بالاحتساب عليك بالحفر توقع الخير وعدم سوء الظن الله عز وجل وعدم الياس نعم وهذا ثاني يقول لا يخفى على سماحتكم وعلى كريم نظركم كثرة الدعاة إلى البدع والأهواء ومن ذلك الخلل الكبير عندهم في مسائل الإمامة والسمح والطاعة ومسائل الجهاد حتى أصبحنا لحس بغربة شديدة لكثرة المخالفين فهل من توجيه أحسن الله إليكم؟ هذا واجبكم ولو الناس صالحين ومستقيمين ما احتجنا إليكم لكن هذا لأن الناس كما وصفتم فهم بحاجة إلى دعوة بحاجة إلى تبصير بحاجة إلى نشر العلم فهي فرصتكم ولله الحمد وإذا تقابل الحق والباطل فإن الباطل يزول قال جل وعلا بل نقذه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ما يتقابل الحق والباطل إلا ويندحض الباطل وينتصر الحق لكن بشرط أن يكون الحق على أيدي رجال يعرفون طريق الدعوة وطريق العلم وطريق معالجة الأخطاء بالحكمة والموعظة